يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي وما للعباد بدي طهى نبينا وانا مالي وما للعباد في مكنسير على أصوات التكبير أصبحنا في مكن سيره على أصوات التكبير لما شاهدنا الأنوار لما شاهدنا الانوار من فرحتنا كنا نطي انا مالي ومال العباد بدي طهى نبينا وانا مالي ومال العباد بدي طهى نبينا جزنا من باب السلام غنانا جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام ما بين زمزم والمقام ما بين زمزم والمقام قمنا نصلي من بكين يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وأنا مالي ومالي العباد بدي وانا مال ومال العباد بدي طهنا بنا ما أحيل التلبيات والوقف بعرفات ما أحيل التلبيات والوقف بعرفات والهنى والمسرات والهنى والمسرات مسباح الدنيا المنعي يا حمال نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي وما للعباد بدي طه نبينا وانا مالي وما بدي طه نبينا لك جرعه من زمزم مغرم يا ضامي أروح. خذ لك جرعه من زمزم وان كان مجروح وان كان مجروح عين الزرقاء لك بلسم لحمام المدينه سلم على نبينا يا حمام المدينة, سلم على لنا وانا مالو مال للعباد بدي طه نبينا وانا مالو مال للعباد بدي طه نبي